وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقان وأنهم ظنوا كما ظنتم ألا يبعث الله أحدا وأن لمسنا السماء فوجدناها مليئة حرصا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصداء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 القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن القاسطون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 ني لئي يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغ من الله ورسالته ومن يعص الله ورسوله فإن لهنا رجها نم فإن لهنا رجها نم خالدين فيها أبدا